بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالتوريات قضحا فالمغيرات صبحا فهاكن ذي نقع فوسطن ذي جنان ان اليوم كان لربك ليكون وان انه على ذلك شهيد وان انه الخير شديدا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصلنا بخلوق إن ربهم بهم يومين لخريب